بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَهَٰذَا مَا أَنزَلَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَشْقَىٰ إِلَّا تذكرة لمن يحشى مَن تَذَكَّرَ وَصَبَرَ إِنَّ ذَٰلِكَ اللَّهُ الَّذِي أَمَرَ أَنْ يُعْبَدَ وَيُخْشَى وَبِهِ يُدْعَى فِي الْأَوَانِ الْحَسَنِ وَالْأَوَانِ السَّاءِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم لا اله الا انت اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اعلنت وما سرت فَقَالَ المقدم انت المؤخر لا اله الا انت نَرَى مِنَ عَمِّي آتِيكُمْ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبضَةٍ أَوْ أَجِدُ عَلَيْنَا نَارَهَا فَلَمَّا أَسَامَهُ بِيَا مُوسَى إِن موتك صخنع عليك انذاك بالواد المقذب قوى وان اخترتك فكن تعلم ما لوحان انني انا الله لا اله الا انا فعبدني واقم ولا تذكر ان الساعهات اتيه اكاد اخسيت كل نفس بما تصنع فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هو قتردا وما تلك بيمينك يا موسى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَسَّمُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ غُرَّ قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَمَا تَقَضَّى سَنُعِيدُهَا فِي سِيرَتِهَا الأُولَى وَنَضُمُّ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ إِنَّ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى إِنَّهَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ اللهم انشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي واجعل وزيرا من اسمي يا ودود اسدلني باذنك وَأَشْكُرُكَ كَمَا يَنْبَغِي وَنَسَبِّحُكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرُكَ كَثِيرًا إِنَّ لَكَ كُنْتَ لَنَا نَصِيرًا وَلَقَدْ أُطِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى إِذْ إي أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ حَمَلِي لَهُ فَنَقِلِيهِ فِي سَفِينَةٍ فَكَانَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يا حنين يا قد معدون لي عونيا وانقيت عليك محبه مني ولتصنع علي عيني اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من قَالَ جَاءَكَ إِلَٰهُنَّ فَأَمْنِكَ كَيْفَ تَقَرَّعْنَا وَلَا تَحْزَنْ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَحْنَا عَلَيْكَ وَلَدي قَسِينِي لَنَسِي أَهْلَ مَدْيَنَ فَقِذْ عَلَى قَدْرِي يَا مُوسَى رَسْأْنَحُكَ لِنَفْسِي اِذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِي فِي ذِكْرِي إِنَّ إِنَّا هَذَا عَمَلُنَا إِنَّهُ قَوّامٌ قَالُوا لَمْ نَقُلْ لَنَا عَلَّمَهُ يَتَفَكَّرُ أَوْ يَحْيَا قَالَ رَبَّنَا انا انا قاطئ ان يفرق علينا او اين يقع ولا لا تخاف يمينا ودساء اسمع وارى فاتيان فقولا يا رسول ربك فارسل معنا بني اسرايل ولا تعذبهم اذنك بهذه ايه من ربك وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى إِنَّا قَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تَعَالَ فَأَمْرُ وَلِرَبِّ لِلَّذِي أَعْطَاكُمُ الشَّيْءَ خَلَقَهُ فَمِنْهُ هَدَاكُمْ وَعَلَى فَمَا لَنُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ كَثِيرًا كَانَ عِلْمُ مَنْ دَرَسَهُ كِتَابًا لَيعْبُدَنَّ رَبِّي وَلَا يُشْرِكَنَّ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأرض مِهَادًا وَسَخَّرَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا وأنزل, وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن لَنَاتٍ سَتَّ فُرُوعًا أَنْعَامكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْظُرُونَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى قَد اراى الله اياتنا كلما فكذبوا وادار قال اكيتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك امتا فلم نكنك بسحر مثلهم فجعلنا بيننا فَجَاءَ الْبَيِّنَةُ وَدَيْنكَ مَوْعِدٌ لَّا نُخْلِفُ مِيعَادًا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الرَّدِئَةِ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ طُحْحًا فَتَوَلَّى فِينَا عَوْنٌ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثم قَال لَهُمْ مُوسَى وَلَكُم لَا تَسْتَوُونَ لَمَّا كذبًا فَيَسْخِطُ كُمُ الْعَذَابَ وقلوا ما استرا اتنازعوا المهم من واسره من نجات وعلم ان هذا متاهير يريدان ان يخرجاكم يَا دَارِي أَوْلِي وَخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِقِشْرِهِمَا وَالزَّبَابِ قَلِيمًا فَاجْمَعُوا شِعَابَكُمْ مِنْ مَاءٍ صَفْوٍ وَقَدَرَ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ يا يُنْبِتُ مِنْهُ مَا آمنتم أو ما لم أنقوا ولبل أنتم فإذا خلال النبع كل من يميل إليه من سحر إنما تسمع فأودس في نفسي حيط وتمنيه إِنَّ لَا خَفْظَ مِنٌّ لَكَ أَنْتَ الأَحْلَى وَأَنْتَ بَاتِي يَمِينُكَ تَلْقَى لَقْدُ إِنَّمَا قَلَعُوا كَيْدَ سَاخِرٍ وَلَا يَسْمَعُ الذَّاكِرُ حَيْثُ أَفَاءَ فَقُلْ فِي السَّحَرَةِ كَذَّبْتُمْ بِعَظِيمٍ آمَنَّا بِرَبِّنَا مُوسَىٰ وَمُوسَىٰ قَالَ آمَنْتُمْ لَمَّا قَبِلْتُمْ أَن آمَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُ مَنْ عَلَّمَكُمُ لَا أُقَصِّ عَنَّكُمْ مَا أَنْتُمْ بِهِ كَمُعْرِضُونَ وَلَأُطْلِبَنَّ مِن تَرْكِ بُضْعٍ لَّنْ تُخْلِ وَلَا تَعْلَمُ وَلَا تَعْلَمُ مِنَّا قالوا لم نخترك على ما جاء انا من الليلات والذي فقمنا نتقهم ان ذا تقضي هذه حياه الدنيا اننا لِيُؤْثِرَنَا مَا قَضَيْنَا وَمَا أَكْرَمَنَا عَلَيْنَا فَسَبِّح والله الخالق والقدير اننا من بني لاس ربهم ومدبرنا فإنه لا هند من لا يهلك فيها ولا يحيى وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَن يَخْبَطُوا ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَخْرَجْنَا مِنَ الْمَاءِ كَذَّبَكَ وَلَقَدْ أَرْهَمْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِي بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ في فَقَطْبِلَ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا تَخَافُ دركا ولا أَذَاعُهُمْ يُكِنُّ عَوْنُهُ يُغْنِي سَوَاشَهُمْ مِنَ الْيَمِينِ هَاشِرُونَ وَأَمْلَى فِي النَّعْنُ قَوْمُهُمْ أَمَدًا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ وَعَذَبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا وَوَعَدْنَاكُمْ جَنَّاتِ الْأَحْقَارِ ونزلنا, وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ وَمَن يَعْمَلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَيُبَدِّلُ سُوءَهُ بِالْحُسْنَى ۚ وَمَن أَجْرَمَ فَإِنَّمَا يَعْمَلُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَن كَفَّرَ فَإِنَّمَا أَتَرَى يُعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ الطَّغَا قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَسَدْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأُمِرُوا لَهُمُ السَّلَامُ فَرَجَعْنَا إِلَى قَوْمِهِ رَبَّنَا أَسْفَر وَأَلَا يَا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُم رَبُّكُمْ وَعْدًا حَتَّى أَسْطَالَ عَلَيْكُمْ النَّحْدُ إِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ يُحِلَّ عَلَيْكُمْ رَطْبٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ فَأَخْلَصْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا نَعَمْ أَخْلَصْنَا مَوْعِدَ سَدِيمٍ لَنَا وَلَكُم تِلْكَ أُمَّتٌ قَدْ خَلَتْ نَسْقَسْتَنَاهَا فَقَضَيْنَا مَعَكُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَأَخْرَجْنَا لَهُمْ مَدْغَلًا دَبَّتْ لَهُمُ الْقَوْمُ افلا يرون ان لا يرجعه الى قولا لا يملك لمنضر ولا نفع ولا قد قال لهم هارون من قبل القوم ان ما تطمتم به وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُونِ آمِنُوا لَن يَرَى عَلَيْكُمْ حَسَنَةً حَتَّى يَرْجِعُوا إِلَيَّ مِنْهُمْ قال يَا سَامُونُ لِمَ لاَ تَعْرِفُ مِنْ ظُلْمٍ أَمْ لاَ تَسْمَعُ مِنْ أَفَاصٍ تَأْمُرُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنَّ لاَ حُكْمَ لِنَفْسِي وَلاَ لِرَأْيِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَفُرْقَ لا ولن ترقد قومي قال انا قد سهرت ساهرين قال انا بقرت بما لم يذكر به فضدت قد بكن اكثر وصور فندثها وندثها فتملت تولى قَالَ فَتَدْعُو لِذَيْنِ لَكَسِيَ حَيَاتِي أَلَمْ تَقُل لَنَا مَنَاسَ إِنَّ تقول لا نفاش وإن لَكَ مَوْعِدًا لَنُجْزِكَ وَنُبْغِي إِلَٰهَكَ الَّذِي مَوْلَانَا بِعَادٍ لَمْ يُحَرِّضَنَّ مِنَ النَّاسِ مَن, من, من لَّمْ يُفَهِّمْ إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو واسع كل شيء علما كذلك سنقصع عليكم من ان ما ايمنا قد سبقوا نَقَدَّأْتَيْنَاكَ مِنْ رَبِّنَا بِطَاءَ مَنْ أَحْرَضَ عَنِ إِنَّهُ يَحْنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِثْرَ قال الذين كثيرين واسالم يوم القيامه حملا يوما تفلق الصور ونحشر المدنين يوما انذروا يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ إن إِلَّا بِالْحِسَابِ نَحْنُ أَحْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْسَمُهُمْ ضَرِيعَةٌ إِلَّا بِالْحِسَابِ إِنَّ يَوْمَئِذٍ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَدَعُهَا قَصَبًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۖ أَنْتَ يَوْمَئِذٍ تُبْدِي وَخَشِيَ رَعْسِي أَوْقَاتَ يَا رَحْمَنَ لَا تَسْهُرُ النَّامِسَا يَوْمَ إِذِ اللَّا تَنْسَى سَعْيُ السَّاعَةِ إِلَّا مَنْ أَمِنَ إِنَّ مَن أَبَى لَهُ الرَّحْمَنُ بَارٌ وَرَبُّهُ لَهُ قَوِيٌّ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ وَعَادَتِ النُّجُومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ تَمَلَّكَ الْبُغْيَا يعمل يَحْمِلُ مِلَكًا فَاتَّخَذَهُ مَخْمِلًا فَلَا يَصْطَبِرُ الْمَنَ وَلَا مَحْمَا وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ وَقَالُوا اتَّخَذَ من وَلَدًا ۖ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ الْغَنِيُّ ۖ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۚ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ وَقَالُوا اتَّخَذَ ٱللهُ وَلَدًا ۖ سُبْحَانَهُ ۖ هُوَ ٱلْغَنِىُّ ٱلْحَمِيدُ ۖ إِنْ كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ فَإِنَّا كُلٌّ مِّنْهُ ۖ فَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ قُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ هَٰذَا الْبَلَدَ وَكُلْ مِنْهُ وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ قَالَ إِنَّكَ لَا تُغْمَأُ فِيهَا وَلَهُ أُفْضَا فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ إِنَّهَا آدَمُهَا أُذُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ خُلْدٍ وَمُلْكٍ لَّا يَبْلَى فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا مَا كَانَا يَؤْتَمَانِهَا وَطَفِقَا يَخِصْفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ هَذَا رَبٌّ فَغَوَى إِنَّ جَبَتَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ نَدَا عَلَى احْتِقَانِهِ جَنَّاتُهُ لَعَمْكُم لِبَاعِ الدَّائِن فَإِنَّ يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي مُدًّا فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن تَوَلَّى عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۖ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قال سلامك اذكى آتنا فنسي جها وكذلك كان يوم مذم و كذلك نجدي من اسرف ولم يؤمنوا بايات ربه وَأَعْدَادٌ أَشَدُّ وَأَبْقَى أَفَلَمْ يَنظُرُوا كَمْ أَفْلَحْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَنَاكِبِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ الْجَامِعُونَ وَأَجَلُهُمْ مُسْتَنًّا وقَدْ عَلِمَ مَا يَقُولُونَ وَتَفْكِرُ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَدْ لَهُ الْكَوْنُ وَالشَّمْسُ وَقَبْلَ نُجُومِهَا وَمَن آمَنَ إِلَى إِلَهِ فَسَبِّحْ وَأَبْرَحْ مِنْ نَارِ عَنكَ تَرْضَى وَلَهُم مِّنْ عَيْنٍ إِلَى اذوا جنب من يغواث الحياه الدنيا لهره حياه انما يريد له في وارضكم غير وادقام وامر اهلك بالصلاه واستعدوا عليها لاكرب قن نحن نرجوكم وَالْعَادِ قَوْمٌ يَقْوَى قَالُوا لَمَّا نَأْتِي نَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّ أَوْ لَمْ تَكُنْ تَنْتَظِرُ فِي الْغُلَاءِ وَلَمْ آمِنَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قُلْ كُلٌّ مُتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ فَسَتَذَكَّرُونَ مَن أَخَذَ صِرَاطَ السَّمَاءِ وَمَنِ اسْتَغْذَى